او وهو يصلي ولا وهو يبكي من خشية الله ولا في داخل بيته وفي تعامله مع نساءه نحن اليوم في رحلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ما هي المواقف التي ضحك فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الأسباب التي لأجلها ضحك هل ذكر الله تعالى في القرآن أنبياء آخرين أيضا ضحكوا على ماذا يدل ضحكه عليه الصلاة والسلام هل كان يرسل أحيانا الرسائل معينة من خلال ضحكاته صلوات ربي وسلامه عليه كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وكان في تعامله مع الآخرين يظهر من الأخلاق التي يقتدي به الناس فيها ما لا يستطيع أحدنا أن ينكر جودته وعلوه تعالوا نقف اليوم على شيء من هذه المواقف وهي أكثر من مئة موقف لكني اخترت لكم قرابة السبعة أو الثمانية من المواقف تعالوا نسبح في أخلاقه عليه الصلاة والسلام ونكون معه وهو يضحك فيسعدني أن تبقوا معنا الضحك والبكاء كلها أمور فطر عليها الإنسان كما قال الله جل وعلا وأنه هو أبحك وأبكى فالإنسان كونه يبحك أو يبكي هذا أمر هو قد فطر عليه وضحك الإنسان وتبسمه خاصة مع الضعفاء والفقراء ومن هم أقل منه يدل على حسن خلقه وتواضعه كل الأنبياء كانت أخلاقهم عالية وكانوا يضحكون مع الناس ويترطقون اسمع إلى ما قاله ربنا جل وعلا لما ذكر نبيه سليمان طبعا نبي الله تعالى سليمان لم يكن نبيا عاديا كان نبيا ملكا وأبوه نبي وملك أيضا وكان أمامه من الجندي والحرسي والقدرات أشياء كثيرة اسمع كيف وصب الله تعالى حاله قال الله جل وعلا حتى إذا أتوا على وادي النمل لما جاء سليمان بجنوده قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قال الله فتبسم ضاحك من قولها هذا الملك العظيم بهذا السؤدد والعظم ومعه الحرس والجند والريح اللي غدوها شهر وارواحها شهر يعني الريح تسير من طلوع الشمس الى غروبها المسافه التي يسيرها الناس في شهرين ومع ذلك يقول الله لما سمع كلام نملة تنذر قومها وتقول ادخلوا مساكنكم حتى ما تموتوا بسبب مشر سليمان وجنوده عليكم ومع ذلك يقول الله فتبسم ضاحكا من قولها شف اللطف يا اخي رب العالمين جل في علاه يضحك سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما صاحبه كلاهما يدخل الجنة قال اهل العلم إن المعنى أن أحد الرجلين يكون كافرا فأسراء القتال يقتل مسلما فيموت ذلك المسلم شهيدا ثم هذا القاتل يدخل في الإسلام ويموت شهيدا فكناهما أحدهما قد قتل الآخر ويدخلان للجنة فيتقابلان ويقول أنت اللي قتلتني ومع ذلك قد أزال الله تعالى ما في قلوبهم من غل فهم إخوان على سرد متقابلين ونزعنا ما في قدورهم من غل إخوانا على سر اندقاء فهؤلاء يضحك ربنا عز وجل منهم النبي عليه الصلاة والسلام له مواقف كثيرة ضحك فيها وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام على أنواع أحيانا يضحك من باب النصح أحيانا يضحك من باب التختيف في الفتوى على الشخص الذي أمامه أحيانا يضحك فرحا برحمة الله تعالى خذ مثالا على ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حساب الله تعالى للناس يوم القيامة ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله جل في علاه يأتي بعبد من عباده قال صلى الله عليه وآله وسلم فيأمر الله تعالى فتعرض عليه صغار ذنوبه ويأمر الله تعالى أن لا تعرض عليه كبارها فإذا عرضت عليه صغار ذنوبه قيل له أتذكر ذنب كذا وكذا فينظر يقول يا الله أنا اللي فعلت كذا وأنا اللي فعلت كذا و... وفي كبائر إلى الآن هو خايف أنها تعرض يعرض الله تعالى عليه صغار ذنوب وهو ينظر إلى هذا الذنب وهذا الذنب وهذا الذنب وهو ينتفض حتى إذا ظن أنه هالك وإلى الآن كبار الذنوب ما رأاها فيقول الله تعالى له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قد أبدلناها حسنات فيقول العبد يا ربي فإن لي ذنوبا لا أرهها هنا يا ربي ذنوب الثانية مدام فيها قلب حسنات يا ربي عطلع ذنوب الثانية حتى ما تبقى عليه ذنوب يقول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده لماذا ضحك فرحا بايش واستدشارا بايش برحمة برحمة برحمة برحمة برحمة برحمة برحمة برحمة الله كأن عليه الصلاة والسلام يقول يا جماعة نحن نتعامل مع رب رحيم يعني يأتي الواحد بهذه الذنوب كلها ومع ذلك رب العالمين يقول انا ستاتتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم هذا من المواقف اللي يضحك فيها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من المواقف لما ذكر عليه الصلاة والسلام خبر آخر أهل الجنة دخولا فيها ذكر عليه الصلاة والسلام أن لما يصرف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار رجل ليس عنده أعمال فالحة فيذهب ما وقع في النار لكن وقف أمام النار يأتيه من نتنها ومن دخانها وحرها فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار فيقول الله تعالى رأيت ان اعطيتك ذلك ان تسألني غيره فيقول عزتك وجلالك لا اسألك غيرها ابدا لكن اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها يعني احرقني عندها يأذن الله تعالى له ويصرف وجهه عن النار فاذا صرف وجهه عن النار رأى من بعيد شجرة ورأى من ظلها وتحتها ماء حسن يقول يا ربي أدني من تلك الشدر يقول الله يا ابن آدم أرأيت إن أدنيتك منها هل تسألني غيرها يقول وعزتك وجلالك ما أسألك غيرها الله تعالى يجعل هذا الرجل يقترب من الجنة حتى يقول يا ربي أوقفني عند باب الجنة لا دخلني أنا ما عندي عامل عن صالح لكن أوقفني عند بابها قال فيوقف عند بابها فإذا أتاه من ريحها وطيبها قال يا ربي أدخلني إلى الجنة قال فيدخل الجنة يقول عليه الصلاة والسلام فيخيل إليه أنها ملأة ينظر هالقصر إلا والله فيه سكان ينظر النهر إلا فيه ناس جالسين القصر وفلاني والله فيه سكان كل مكان مليان فيقول يا ربي أسخلتني الجنة بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم توقع كل يرى انثلة الجنة ما بقى مكان قال فيقول الله سعى له يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا قال رضيك ربي قال هذا لك ومثله معه قال رضيت ربي قال ومثله معه قال رضيت قال ومثله معه ومثله حتى إذا وصل إلى خمس قال هذا لك وعشرة أمثاله فيقول العبد أتهزأ بي وأنت رب العالمين مصدك إي أنا إيش عندي من أعمال حتى يا ربي تغطيني كلها الفضل قال أتهزأ بي وأنا رب وأنت رب العالمين فلما ذكر من نبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك وضحك حتى بدت نواجده طبعا نعجده عن الأنياب بدت من استساعي بحكته عليه الصلاة والسلام دل هذا أيضا على أن ضحكه هنا له سبب وهو فرح برحمة الله تعالى وفضله أن رب العالمين من سعة رحمة أن حتى الإنسان المذنب يوم الكلام ما يصدق يا رب تعطيني كل هذا من شدة يعني فرحه ذه يقول تهزأ بي وأنت رب العالمين يقول فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من ضحكه عليه الصلاة والسلام أيضا وهو يدل في أخي على تواضعه يقول جابر بن سلمة, سلمة رضي الله تعالى عنه كنا نجلس في المسجد بعد الفتر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس يقول فكنا ربما ذهبنا في أمر الجاهلية يعني نتكلم عن أمور الجاهلية نبدأ نقول مثلا عمر يقول لهم والله أنا كنت في الجاهلية أريد أني أشتري صلم حتى أعبده بس ما عندي فلوس قالوا له فماذا فعلت؟ قال جئت إلى سمر عندي وصنعت منه صنما تمر عجنة على بعض وصنع صنم حط رجل ورجل ثانية ويد ويد وبطن ورأس وصلى اغفر لي صنم رد غائبي ايش في مريضي يقول ثم جعت فأكل <تصفيق> هل <صانع تصفيق> طانعوا أكل أكل ربه بعدما كان يدعوه يقول جابر فكنا نذكر شعننا في الجاهلية ويزفت النبي عليه الصلاة والسلام علينا ويتبسم يقول نحن نضحك وهو يتبسم ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا تتعالون ذلك في المسجد هذا وقت عباده وقت دعاء وهذا مكان عباده تريد تبحك اخرج لا لا ما عليه الصلاة والسلام حظا غليظا يتعاملوا هذا الأسلوب لا بل كان عليه الصلاة والسلام مدام أنكم يعني أنكم فريحون مستبشرون يعني. وهي أيام كانت أيام الجاهلية أيضا ليست أيام الإسلام ابحك معهم خلهم ينبسطون وهم أيضا يضحكون فرحا ان انذاهم الله تعالى من ذلك الواقع الى واقع احسن وان الله تعالى تبتهم على الدين وهداهم الى الايمان فيضحكون لذلك ف النبي عليه الصلاه والسلام يضحك استبشارا وايانا لهم هذا ايضا من ضحك عليه الصلاه والسلام هايا ضرب الرسول من مواقف النعمان اي <تصفيق> احسن ايضا تقدم معنا في الحلقه الماضيه فضكرت النعمان انه رضي الله تعالى عنه يعني كيف كان مواقف هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضحك معه ايوه الاحبه بقيت عدد من المواقف ايضا من ضحكه عليه الصلاة والسلام لعلانة نشكرا لكم بعد هذا الفاصل الكثير بإذن الله تحجيز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إنها مسافرون إن الجميع مسافرون قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم يعني ما جئت ليأدخل عليه وقال لا لي ممنوع الدخول يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم, في وجهي. إلا تبسم في وجهي أحيانا يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم للتخفيف على الآخرين يعني تخفيف الحكم تخفيف مصيبة يدل على ذلك أن رجلا يعني من فقراء الصحابة أقبل رج... مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت أقبل إليه في رمضان قال يا رسول الله هلكت قال عليه الصلاة والسلام وما أهلكك يعني أهلك السبب ماذا وما أهلكك قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صاعم الرجل يدري أنه حرام لكن ما يعرف الآن إيش الكفار يا رسول الله وقعت على جامعة امرأتي وهو صاعم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة أعتق رقبة قال يا رسول الله والله ما أملك غير هذا رجل رقبتي <تصفيق> <تصفيق> يعني الكلية عندي عبد مملوك ليعتق فضح يكنب يا رسول يا أخي شوف الأخلاق يعني بساطة في التعامل هذا الرجل يقول تضحك مثل ما قال الله تعالى عزيز عليه ما عانيتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم وذكر الله تعالى قال بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني يا أخي هو رؤوف ورحيم بهم قال رسول الله والذي يبعثك بالحق ما أملك غير هذا قال وأشاره إلى رقبة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فصم شهرين متتابعين قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما وقعت في هل الصوم <تصفيق> انا أصلا ما أكذب لي المشكلة إلا أني صاير إذا كان شهر واحد ما استطعت أصوم تريدني بصوب شهرين فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأطعم ستين مسكينا قال والله لا أجد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جلس بعدها بقليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه بطعام مجموعة سمر فقال النبي عليه الصلاه والسلام اين تراه الرجل وين الرجل قال انا يا رسول الله قال خذه فتصدق به قال يا رسول الله اتصدق به اعلى افقر مني يا رسول الله يعني تريدني ابحث عن فقير اكثر والله ما بين لابتيها ما بين طرفي المدينه اهل بيت افقر من اهل فضحك النبي عليه الصلاه والسلام عجيب في, في يعني باحلا يعني يخفف عليه المساله قال فضحك النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال له خذه فاطعمه اهلك فاخذه الرجل واطعمه يا طوق كتب الناس اسى اهله وكثر له الثمر كذلك مواقف بحث عليه الصلاه والسلام يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه كنت احيانا اجوع واعطش فلا أجد من يطعمني امثال في السابق يعني ايضا عندهم بكر صرح هذا ما كان عندهم استساع يعني أهل الصفة وغير يقول فقعدت لهم في طريقهم الذي يخرجون من المسجد رجاء ان واحد من الصحابة يقول تفضل معي على الغداء ولا على عشاء ولا يعني حيث أنه يجد واحد يعزن يقول فخرج أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله وأنا أعرفها لكن ما سألته إلا ليستتبعني ما معنى ليستتبعني ينادي اني اعزم يعني يعني يعزمه يقول, يقول فاجابني وذهب مر بي عمر فسألت عن ايه والله اعرفها لكن حتى م. يقول لي تفضل معي فاجابني وذهب يقول فمر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم أف. فلما راني عرف ما في نفسي وما في وجهي فقال اباهر ما طلب هريره اباهر قلت لك ديك يا رسول الله على يقول فذهبت معه فدخل الى بيته فاستأذن لي فأذن لي فدخل قال فأقبلت إذا قدحوا من لبن قال من بعث إليكم هذا قالوا بعثوا إلينا فلان أو فلانة أبو هريرة فرح لبن والله زيلة باشرب الآن نصف الإناء والنبي صلى الله عليه وسلم يشرب نصف الإناء أملأ بطني كفيني يومين فقال عليه الصلاة والسلام الله. أباهر اذهب إلى أهل الصفة لنا أهل الصفة قرابة سبعين أو مئة رجل فقراء جالسين في المسجد يشتغلون أحيانا يعني يحتط يقول فقلت في نفسي أنا أحقني أشرب هاللبن أذهب نادي أهل الطفة يقول فجئت بهم فملأوا البيت فقال أباهر خذه فطف عليهم يقول فجعلتوا أقبلوا إلى الرجل وعطيه الماء وعطيه اللبن فيشرب حتى يروى ثم يرده إليه يطلع خلاص يأتي الثاني يقول حتى شربوا كلهم يقول ثم جئتوا باللبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني الله تعالى بارك في اللبن معجزة قال أباهر بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله <تصفيق> قال اشرب قلت لا اشرب انت قال ملا. اشرب قال اشرب انت قال فما زال يقول لياشرب قال فجلست وشربت فقال اشرب فشربت قال اشرب. فشربت قال اشرب قلت يا رسول الله والله ما اجد له مسل يقول لا في ب من اللبن يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بذل الانواجده ضحكة. شو ردت فعلي ترطفا معه والنكبة هريرة أنت كنت خايف أنه ما يكسلنا في الناس الفقارة الحمد لله شوف كفاك وكفاهم إلى الآن نبي ما شرب يقول حتى, حتى قلت م. والذي بعتك بالحق ما م. أجد له مسكا قلاص يقول فأخذ النبي عليه الصلاة اللبن أوكي. فجلس ثم شرب الفضلح النهاية بالنهاية. النهاية <تصفيق> <تصفيق> عليه الصلاة والسلام فكان ضحك الصلوات ربي والسلام عليها جماعة يعني له سبب لا يضحك عليه صلى من غير سبب او على أمور سافية يضحك إما تعليما او هاي أحمد في بعضهم الآن يقول لك سبحان الله لو, لو تفكك وجهه بشاكوش ما يضحك <تصفيق> يقول لك هذا يقلل من جيمت قدام العالم قدامنا أحسن يعني الرسول أحسن هو بعض المواقف لا يليقوا بها يعني فرضا لو أنا أخطب الجمعة وأخطب الج... لا يليقني أضحك أمام الناس واحد فرضا في عزاء ويتكلم بموضوع معين او يعزي ما يبي كان يضحك واحد في مقبره يدفنون ميت لا يليق ان يضحك هذا يقلل قيمه ممنا كذلك لو ان مدرس يدرس الطلاب اذا كان كل الوقت يضحك هذا سيقلل قيمته لكن ما يمنع المحاضره او الدرس لمده ساعه او ساعه الا ربع فضحكه ضحكه واحده وايضا ضحكه بثقل ورزانة هذا ليس في بس ايضا طريقه اخراج الضحكه هذا ايضا له, له يعني له سببه من الشخص الذي اضحك أما أن يبقى الإنسان عابسا ومكتهر الوجه مكتئبا ثم يقول هذا حتى أحفر شخصيتي لا بل هذا هو من سوء الخلق الذي يعني لا يرضاه الله تعالى ولا يرضاه نبيه عليه الصلاة والسلام أيوة. في القصة رضا سلم <تصفيق> <أيوة>. <تصفيق> هذا أيضا مزاحة عليه الصلاة والسلام إنما أنا أعني المواقف التي ضحك فيها عليه الصلاة والسلام وقتنا انتهى <تصفيق> أيها الأحب الكرام نحن جرت عادتنا في آخر كل حلقة أن نقدم لكم مقطعاً مما يدور في الساحة بين الشباب والفتيات ثم نعلق عليه خلال هذا المقطع تم رعو لديكم باذن الله كانك يا اخي سبحان الله هما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثاركم ما فرطنا في الكتاب من شيء سبحان الله هذا العثور يعني فعلا يتأثر ويعلم أن الله جل وعلا كما قال سبحانه هما من دابة في الأرض ولا طائري يطير بجناحي إلا أمم بينهم تزاوج بينهم رحمة بينهم شعور. ألفة بينهم مشاعر من بعضهم البعض وفي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطبة أجر إذا كان يا أخي يعني هذا العصور بهذه المشاعر وهذا الصراق وهذا البكى وهذا اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى لما, لما رأى يعني أنساه ميتة بين يديك هذا بلا شك أنه مؤثر ونسأل الله تعالى أن يعني يعمنا جميعا برحمته وأن الله جل وعلا يجعل في قلوبنا من الرحمة أعظم من في قلوب هؤلاء ولا شك أن رؤية الإنسان لهذا المنظر يدل فعلا على تأكيد النبي عليه الصلاة على عدم جواز إذاء مثلها لذلك العلماء تكلموا عن هل يجوز مثلا تربية في الطيور أو لا يجوز والحكم الشرعي في ذلك أنه لا بأس بتربيتها ووضعها في أقفاق بشرط أن لا يتسبب في إذائها واشترطوا وستدلوا في ذلك أن أبا عمير وهو أخ لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان عنده عصفور يلعب به فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ارا العصفوره معهم مرارا تماث العصفور فكان النبي صلى الله عليه يمر به يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير يقول ما اتى رسول الله يقول له ذلك مناطفا ومزحا هيا في الحديث اللي اثى طائر وكان يحوم فوق الصحابه احسن فقال من فجع هذا هذه الاسرار احسنته بده اليها أحسن. هذا النبي صلى الله عليه لما رجع من سفر وكان فعلا اقبلة حمراء نوع من الطير وكان احد الصحابه راى فراخها في, في, في عشها واخذها لاولاد فادرى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني حومها فوقهم ودورانها له سبب وانها تبحث عن صغارها فقال بمتجعه هذه في افريقيا وردوا عليها افراخها هذا يدلك حقيقه يعني على اهميه الرحمه عند الإنسان بهذا الحيوان وكيف أن له يعني مشاعر وربما رفع رأسه إلى السماء ما تدري ربما كان يدعو الله تعالى لأن الله جل وعلا لما ذكر العبادة قال وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه هنا تسبيح أنه كان عنده نوع تسبيح ودعاء لله أسأل الله جل وعلا أن يعمل جميع برحمته ونحضرنا وإياكم لكل خير أنتم أيضا أيها الحباء صلى الله تعالى بي وبركم التوفيق والسداد وإياكم باركين أينما كنا للقعنا آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Мы запируем, мы запируем, а-ля